فأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسيما كثيرا ثم أما بعد لقد تحول البحر المتوسط الذي كان يسمى بحر الروم إلى بحيرة إسلامية التيه فيها السفن الإسلامية الفاتحة حصل ذلك بعد معركة ذات الصواري تلك المعركة الفاصلة التي كانت بداية المجد البحري الإسلامي وبداية النهاية للأسطول الروماني فما اخبار تلك الملحمة الخالدة كانت مصر قبيل الفتح إحدى الولايات التابعة للدولة الرومانية ثم فتحت صلحا على يد عمر بن العاص وقد ترك المسلمون أرض مصر لأهلها مشجعين الزراعة وأخذوا على عاتقهم حمايتها مع تأمين السكان على أنفسهم ونسائهم وما يملكون فشعروا براحة كبيرة لم يعهدوها من قبل وقد أعاد المسلمون الأمن والنظام إلى مصر وقاموا بإصلاحات عظيمة كتنظيمهم للإدارة وتنصيب القضاء وعنوا عناية خاصة بهندسة الري وإنشاء الجسور والأحواض فتحسنت أحوال القبط وزارت ثروتهم بعد ألم وفقر أيام العهد الرومي كبرت آمال المسلمين مع نغمات النصر وأصداء الفتوح وأصبح همهم أن تعم كلمة التوحيد أقطار الدنيا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ولما ولي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الشام ألح على عمر الفاروق في غزو البحر وذلك لقرب الروم من السواحل العربية واحتار عمر فكتب عمر إلى عمر بن العاص يسأله عن البحر فلما قرأ كتابه أرسل إلى معاوية والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم ونتساءل لماذا يقف عمر هذا الموقف وهل يعقل أن تبنى دولة عالمية دون أسطول بحري لقد وقف عمر رضي الله عنه بسبب خوفه على أرواح المسلمين حيث أنهم ما عهدوا ركوب البحر مقاتلين فيه وأسطولهم فتن حديث ودولة الروم لها أسطولها القوي فهو منعهم من الغزو في البحر شفقة عليهم سيما أن العلاء بن الحضرمي غزا من البحرين فأصيب المسلمون في غزوته فصار عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازيا ولكن عمر لم يعارض بناء أسطول حربي فهو يعلم أن أسطولا يبنى في سواحل بلاد الشام في عكا وآخر يبنى في مصر فليس المهم عند عمر أن يغزو في البحر إنما المهم تأمين أسباب النصر وسيحين موعد الإبحار ولكن ولكل أجل كتاب ولما ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر وبعد أن استكمل معاوية الاستعدادات وافق عثمان على طلبه ولكنه اشترط عليه شروطا فكتب إليه لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم خيرهم فمن اختار الغزو طائعا فحمله أعن وبالفعل سار معاوية على شرط عثمان وانتهجه واستعمل على البحر عبد الله ابن قيس الجاسي فاستطاع فتح قبرص وكان في هذا الجند أبو ذر وعبادة ابن الصامت وزوجته أم حرام وأبو الدرداء ولما فتحت قبرص وتم الصلح بكى أبو الدرداء رضي الله عنه فسأله جبير ابن نفير ما يبكيك في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله فقال ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وفي هذه الغزوة ماتت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة ابن الصامت الأنصارية وتحققت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أخبرها أنها أول من يغزو في البحر من أمة الإسلام وبعد أن عزل عمر بن العاص عن مصر وولي عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح سنة سبع وعشرين للهجرة فكر في غزو أفريقيا فأذن له عثمان بعد أن أرسل إليه جيشا من المدينة فيه أعيان الصحابة فانقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة فأرسل عثمان عبد الله بن الزبير لموافاته بأخبار جنده وصل ابن الزبير فرأى القتال كل يوم من الفجر إلى الظهر فإذا أذن الظهر عاد كل فريق إلى خيامه فقال إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وعن بلادنا وقرأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين ونقاتل عند الروم في باقي العسكر إلى أن يملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهد القتال ونقصدهم على حين غره فلعل الله أن ينصرنا عليهم وهذا ما كان وحقق ابن الزبير النصر وأنهى المعركة في يوم واحد وقتل قائد الروم وعاد إلى المدينة يحمل أنباء النصر وهكذا أصبحت نصر أيام عثمان رضي الله عنه منطلق الجيوش إلى شمال أفريقيا كما بدأ المسلمون في بناء السفن ليتم لهم بناء الجيش القوي المكتمل برا وبحرا ولقد أصيب الروم بضربة حاسمة في أفريقيا كما أصيبوا في سواحلهم بعد سيطرة الأسطول الإسلامي على جزء منها فجمع قسطنطين ابن هراقل أسطولا بناه الروم من قبل فخرج بألف سفينة لضرب المسلمين ضربة يثأر بها لخسارته المتوالية في البر فأذن عثمان رضي الله عنه المسلمين بالغزو في البحر فأرسل معاوية مراكب الشام يقودهم بسر ابن أرطأة واجتمع مع عبد الله بن سعد في مراكب مصر وكانت كلها تحت إمرته ومجموعها مئتي سفينة والسؤال الذي لم يجد المؤرخون له جوابا موحدا هو أين وقعت هذه المعركة البحرية الشهيرة التي كانت عام 31 للهجرة الأقرب والله أعلم أنها كانت على شواطئ الإسكندرية التقى الأسطولان في البحر قريبا من الشاطئ و. خير المسلمون الروم فقالوا إن أحببتم ننزل إلى الساحل فنقتل حتى يكتب لأحدنا النصر وإن شئتم فالبحر فقالوا بل الماء الماء وهكذا يظهر لنا ثقة الروم بخبرتهم البحرية وأملهم في النصر خصوصا وأنهم يعلمون حداثة عهد المسلمين به بات الفريقان تلك الليلة في عرض البحر المسلمون يصلون ويدعون الله عز وجل والروم يضربون النواقيس أصبح القوم وأراد قستنطين أن يسرع في القتال ولكن عبد الله بن سعد لما فرغ من صلاته استشار رجال الرأي والمشورة عندهم فاتفق معهم على خطة رائعة يمكنهم من خلالها أن يجعلوا المعركة برية رغم أنهم في عرض البحر فكيف تم للمسلمين ذلك أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم حتى تلامست السفن فنزل رجال الضفادع البشرية إلى الماء وربطوا سفنهم بسفن الروم فصار 1100 سفينة في عرض البحر كأنها جزيرة كل عشرة أو عشرون منها متصلة مع بعضها وصف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بالتلاوة القرآن خصوصا سورة الأنفال بدأ الروم القتال وانقضوا على سفن المسلمين مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمون بها شوكة الأسطول الإسلامي فنقض الروم صفوف المسلمين المحاذية لسفنهم وصار القتال كيفما اتفق وكان قاسيا على الطرفين وسالت الدماء غزيرة فاستبغت صفحة الماء بلون الدماء وضلبت الأمواج السفن حتى ألجأتهم إلى الساحل وقتل من المسلمين الكثير وقتل من الروم ما لا يحصى حتى وصف بعض المؤرخين هذه المعركة بأنها كانت يرموكا ثانيا على الروم حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد، فتقدمت من سفينته سفينة الرومية وألقت السلاسلة لتسحبها ولكن علقمة ابن يزيد الغطفي أنقذ السفينة والقائد وألقى بنفسه على السلاسل وقطعها بسيفه وصمد المسلمون وصبروا فكتب الله عز وجل لهم النصر بما صبروا واندحر ما تبقى من الأسطول الرومي وكاد الإمبراطور قسطنطين أن يقع أسيرا في أيدي المسلمين لكنه تمكن من الفرار لما رأى قواه تنهار ورأى أسطوله الذي تأمل فيه نصرا يغرق قطعة بعد أخرى ففر مدبرا والجراحات في جسمه والحسرة تأكل فؤاده فوصل جزيرة سقلية فسأله أهلها عن أمره فأخبرهم بما حصل لهم فقالوا أهلكت النصرانية وأفنيت رجالها لو دخل المسلمون لم نجد من يردهم ثم أدخلوه الحمامة وقتلوه ولكن لا بد قبل أن نختم أخبار هذه المعركة من وقفات سريعة اولا سميت هذه المعركة بذات الصواري لأن صواري السفن ربطت بعضها مع بعض والصواري جمع صار وهو الخشبة المعترضة وسط السفينة ثانيا كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون أظهر فيها الأسطول الفتي الصبر والإيمان والفكر السليم فابتكر المسلمون خطة جعلت المعركة صعبة على أعدائهم الأمر الذي انتهى بكارثة بالنسبة للروم ثالثا كانت ذات الصواري حدا فاصلا في سياسة الروم إزاء المسلمين فأدركوا فشل خططهم، في استرداد هيبتهم أو استرجاع مصر أو الشام وانطلق المسلمون في عرض هذا البحر وانتهى اسم بحر الروم إلى الأبد واستطاع المسلمون فتح قبرص وسردينيا وسقلية وجزر الباليار ووصلوا إلى مرسيليا رابعا ظهر في جند المسلمين من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي من شكك بقيادة عبد الله بن سعد ولقد تحققت فراسة عثمان به فلقد أحرز نصرا وقاد الجندا بحكمة خامسا الإعداد الروحي قبل المعركة له قيمته في تحقيق النصر فهذا المؤمن الذي هيئ الأسباب ثم بات الليل في تهجد وذكر يستمد العون من الله لن يهاب الموت في سبيله سادسا. أصبح البحر المتوسط بحرا إسلاميا وصار الأسطول الإسلامي سيدة مياه هذا البحر بعدها عكف المسلمون على صناعة السفن وتسليحها ودراسة العلوم البحرية إلى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون في اكتشافاتهم سابعا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام عدد من الأحاديث في فضل الغزو في البحر من ذلك حديث أم حرام بنت ملحان في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامد فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة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 فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان فصرعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت وروى البخاري ايضا في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا وعن يعلى ابن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين رواه أبو داود وهو صحيح